ارجلنا واليدين لو قطعوه ناتيك زحفاً ناتيك زحفاً ناتيك زحفاً لو قطعوه ارجلنا واليدين لو قطعوا ارجلنا واليدين لك زعقت عند ابو اليمه الليله زانب حسين وحسين يوصي جنبتي وادع حسين يوصي عند ابو اليمه صوتك, صوتك وبتودع حسين وحسانه علي لا زانب عند ابو اليمه لا زانب عند ابو اليمه السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله فلئن يا جدا قد وقعت على الأرض صريعا تطأك الخيول بحواف وتعلوك يا بواب الترها وتصهرك الشمس بحرارتها قد رشحا للموت جبينه وسكن انينك وانقطع انينك واختلف بين الانبساط والانقباض شمالك ويمينك وصرت تدير طرفا خفيا فلئن أخرتني الدهور أوعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا لما نصب لك العداوه تام نصبا و هي الامام الحجه فلا اندب انك ومساء ولا ابكي ان عليك بدل الدموع عيدما فلا لك خلث ترى هذا صوتك ها ما يعجب الامام الحجه فلا اندبنك صباحا ولا عليك بذلت السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على الجسد السليم السلام على ثغر المقروع بالقضيم يا غريب يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلا تغضي فداك الخلق عن اعين عبرا تود ب ان تلقاك تود ان تحظى بطلعتك الغره يا فرج الله يا صاحب العاص أتغضي وقد أضحى حسين بكربلة وحيدان وفي خيل العدى غصت الغبرة أتغضي وقد أضحى لفهرين بكربلة عميد بسيف الشمر أو داجه تفرى عميد بسيف الشمر أو داجه تفرى أتغذي يا مولاي اتغضي وقد اضحى حسين مجدلا اي ومنه عواد الخيل هشمت الصدرا هذا البيت يالمكم هذا البيت ياديكم هذا البيت صدع قلوبكم اتغضي مولاي اتغضي وشمر حز نحر ابن فاطمه أتغضي وشمرون حز نحر بنحر ابن فنحر ابن فاطمين ومنه يشم المصطفى ذلك النحرى الليلة من يحكوية لإمام الحجة من يخاطب الإمام الحجة أنا راح أقرى لك محادثة شا تقول؟ تقول لا, لا يا مهدي مولج الظلعي لا تصور بالجوال لا حد تصور بالجوال يا مهدي مولج الظلعي ها تتحمل الليلة عاشر الليله المصيبه الليله الفاجعه يا مهدي مولج ضلعي ولا هول خدي الملطوم اريدك تاخذ بثارك من اللي ذبحوا المظلوم ها اي والله حرام قلبي مات وبرد ها ها حراره قلبي مات وبرد ولا اللطمه على خدي الى الان الضربه حاره الى الان اللطمه اللطمه متورمه حراره قلبي مات وبرد ولا اللطمه على خدي وكسرت ظلع ما أتبرى وليبرى ألم تبدي إلا بطلعتك هاليوم لاخذ الثار يا المهدي يا المهدي وكل ما أذكر مصابة علي تحاذفت لهم إذا بدقوم يا المهدي الكسر ظلع والعصر اذا بتقوم يا المهدي الكسره ضلعي والعصره المهدي الكسره الكسره ضلعي والعصره اريدك تاخذ بثارات منه من حز الشمر نحر حي والله رأسا شاعل فوق سنال وجسمه تغسل بالدموم إذا يلغايب بقلبك ألم حكثار مسماري وعن نفعال عدوانك طبتهم وسط داري أريدك يا ابن ثار حسين تاخذ من قبل ثاري اني مظلومة بس حسين ما مثل ابد مظلوم اسمع كل لحظة مصاب بني يذكرني بألم وحزان كأني انظر يا ويلي من ظهر الاحصان وجسمه ينحطم بالخيل وراسه يعتلى او حسين وا سيدا وا اماما الليلة, الليله المصيبه الكبرى الليله الفاجعه خليني اقراه لك عن العاشر ها والحمد لله اللي وفقنا نكون خدام لكم في هذه الليلة تعال ها اكو ابيات انت ما سمعتها من عندي ها خلنا نرجع شوية هذا ولو قذيتكم شوية تقبلوها من عندي اسألكم الدعاء هذه الليلة اقبلت زيان ابتناد الشمر والمدمع يهن اقبلت زيان ابتناد الشمر والمدمع يهل شتريد ابن الشمر خلنا غمض عيوننا خي وخلى مد رجله عذب ما حد الحسين ما حد مد الى القبله اقبلت زينب تنادي الشمر والمدمع يهل خلنا غمض عيوننا خي وخلى مد رجله عذب هذا سبط المصطفى الهادي النبي وريحانته ما تشوف العطش يا خايب يفتت مهجبه ليش جيت تريد ذبحه شنهجر موسايته اي والله ما تشوف فصار مكوار للسهام وللنبل ما سمع منها حتيها وظل يهبر للوريد ما سمع منها حتيها وظل يهبر للوريد وكل عضو من اليقطع يصيح يا جد الشعيد لمن شال الراس فوق سنال حسين والجسد فوق الصعيد والافلاك تزلزلت من فارقة روح النفل واقبلوا على الجيش بيدا الراس يتقاطر دمه الدماء تقطر من رأس الحسين لكن اسمح المقطع شو في صدعك يولا واقبلوا على الجيش بيدا الراس يتقاطر دمه ذهل فكرة ويحتي ويا اللي يكلمه. يقولوا الشمر ذهل لما قطع راس الحسين تدري ليش? لان اثاري ويش شاف عند راسي الحسين? اش شاف? قبل الذبح جتة فاطمة. يا زهراء. اسار قبل الذبع جت اتفقت ما شو تقول له ابني ابن تصيح خله وما سمع منها النذيل وحسيناه وسيدا ومصيبته دگله يا خايه قل يا خايد يا خايد خلو خو يحسين يا, يا خايد خلو خو يحسين سايا اود عنا ومذل الموت والله باعي ما مثل الحلوى يطبع هي يدخل براح روح حسين اي يا خاين فصاوي بلب صدر ألف مية ألف مية وألف وطبر غير اللي غير اللي تعدى الخرز ظهرا هوا فوق ولعل دي الخراء هوا فوق الص آ آ ولي وسد أنا حت بك شييل لن... وسدرى يا يا احس ين مرض رضض لوعه وسدرى يا يا يا اله الجاب ومن غسل غريب هي من نغسل غريب الغياء يا يا يا يا, يا هذه الليلة ليلة الوداع ليلة المصيبة ليلة الفجيعة راح أقرأ لك كل مصائب كل نعي الليلها لكن راح أذكر لك مصائب خاصة حصلت للحسين صلوات الله وسلامه عليه لما نظر الحسين إلى خيبة الأنصار وجدها خالية بكاوا ام ونعوا والله والله يوم ونادى باللسان الحالي ايقضى وحق العلي بدون الخيال ولا خلا خوات حسين تحفظ وين وين طلع وانتك. ولا خلاو خوات حسين. تنظى ايام قضوا والله لما انتفى يضمنهم الهام. ايا اي وخروا مثيل ما هو النجي. اي اي اي اي اي اي قطعة. وريد عيوم بين مشبح برميه. شديد عيوم بين الفضخامة وطارت. عيدي وبين الصهار لن الشعب والله هذا الرمح بفادة تثنى. وهذا الخيل صدرا. رضر ظنه هذا وبيه للنشاب رنه هذا وذاك بالهند والذر لما يأخلت خيمة الأنصار تبادر العلويون واحدا واحدا يقدمهم شبيه رسول الله علي الأكبر لما ذهب إلى المعركة ما هي إلا ساعة وصوته يدوي في سماء كربلا عليك مني السلام يا أبا عبد الله الحسين كان بباب الخيمة تقول سكينه لما سمعنا صوت الشباب نظرت إلى والدي وجدته قد قبض بيده على شيبته والأخرى على قلبه والله سمع عصا تاي اي اي وصفق بيد غابت مهجة عنا ثلاث مرات قام وطاح لكن يجذب الون سمعت ساحت النسوان صارت بالخيم حنه يا عمي سكت النسوان رجع من المصرع يقولي لزينب اختارتني الى الخيمة خروجك اعظم علي بالفقد ولدي يقام يسكت النسوان تعنى الحومة الميدان لقنى موسد التربان قاعد يمرس مدلوله وروح الضيم يعلاها يقل لها يا عديل الروح أولع لك هاي ابني هاي ابني وقدك نحل اعظامي وهد حيالي وبيدني ولدي تخليني غريب شلون يا ولادي وتفارقني وانت السيف والراية وحامل خيم والثاية هاي امك اجد تنخاك منك تطلب اربا ثم استأذن العباس وخرج إلى ساحة القتال لكن ما هي إلا ساعة وهو يقول أبي أبا عبد الله عليك مني السلام اقبل الحسين الى مصرع العباس تقول الرواية وكف عليه ها متألما الان انكسر ظهري الان فلت شوكتي الان جمت بعدوي رفع راس الخلا في حجر العباس ما يشوف جمدت الدماء على عينه يقول يا هذا لا تقتلني حتى يأتي ابن والدي أمهلني حتى يأتيني الحسين أودعه ويودعني استعبر الحسين وقال أخي أبا الفضل كسرت قلبي لو أعيد فضل الخوة يا خو يا زود. <تضحك> انت شو ما عندي محجر اريدك تساعدني. لو اعيد فضل الخوة. فضلك يا خو يا زود. ما شفتنا بالخوة. مثلك ماذا المجهور شال العليم بجفوفه وقطع العداد رعا شال العليم بجفوفه وقطع الأعاد زنود اقعد يا خوي اتواع يبشرد الخيه جمرت غضافه في كهف او جمره على واط اخيل اخال على الطستا شهم العذ صايبني وسهمي علي ام خا انهض يا خويا توعا يا يگول لها يا عباس العذر شنو هم نروح الخيمه تسكي انا شقول لها اش حكيها راحت اسالني عنك اي يا عباس العذر شنو نروح الخيمه تسكي انا تناشدني ابو يا حسين كاع من اجل اعلى النهر نايم اصابوا بالسهام عينا يا وهبت العباس يا خويا العماد الشمال الله بعدها بقي الحسين وحيدا فريدا لا محام له ولا نصير نظر إلى خيمة الأنصار وجدها خالية إذا خيمت بني عقيل وجدها خالية إلى خيمة بني جعفر وجدها خالية فلم يرى أحدا في الفستاط فنادى بصوت زلزل الكائنات والأفلاك والأملاك ينادي أمام الناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عنا أمام مغيث يغيثنا سمعت حزيناب أخي لمن تنادي قرحت فؤادي هؤلاء صرعا صرعا ريب المنود وإذا بناصر ينادي الحسين لبيك داعي الله يا أبا عبد الله من هذا الناصر هذا هو الطفل الرضيع يصرخ بأعلى صوته وكأنه ينادي بالنصرة أبأذن اللي بالقتال بين يديك يا الله يا فأقبل الحسين إلى الخيمة يا ينادي أخت آتيني بطفله أره قبل الفرايا فأتت, فأتت والدمع لا يهدى فأتت والقلب لا والطفل لا يهدى والدمع مرايا يا الله يا اخذ الحسين الطيف وجاء به نحو المعركة رفعه الى السماء رفعه نحو السماء وقال يا قام ان كان ذنب الصغار فما ذنب هذا الرضيع إن كنتم تخافون أن أشرب الماء فخذوا وسطوه وارجعوه انقسم القوم قسمه قسم يقول سطوه آخر لا ترحموه تسمع بكاء الطفيل تفتت كبدء من الضماء ليس في صدر أمه ذر من اللبان قال الحسين عليه السلام خذوه القوم تشمن تشمن يقول اشقوا واخر لا ترحموه. فقال عمر بن سعد يا عرمن اقطع نزاع القوم. حكم سهمل في كبد قوسه. فهبت الريح وازالت الرداع المنحر الرضاح. يا الله. فرماه بسهمه. ذبعه من الوريد الالوريد. ايوه ويله اخرج يديه من القمات واعتنقا ركبة ابيه كأنه يقول ابا حسين في الله عليك مني السلام يا ابا عبد الله وضع الحسين يده تحت منحر الرضيع فامتلأت دماياه رماه الى السماء فما نزلت قطر واحده قال اللهم لا يكون عليك اهوى من فصيل ناقة صالح والله والله ايات لقى حسين دم الطفل والله بيده يا اشحى لليذبح بحجره اولاده يا ولي ترس من وريده وذبل السماء وللقى اعماخ طب الرضيع تحت ردائه وجاء الى الخيمات ودموعه قد, قد انحدرت على لحيته وقد بللتها خرجت سكينه ابا حسين ارى اخيه قد توقف, توقف بكاهه وانقطع انينه هل سقيته ماء وجئتني بفاضل الماء ابا حسين انا عطشان ابا حسين انا ضمان ايه ماذا صنع الحسين اخرج اخاها مذبوحة فلما رأته مذبوحا نادت واخاه يا الله جاءت به سكينة إلى أمي وعي عند مهد عبد الله الرضيع هاتع الزوء وترتقب ولدها يأتي ضمآنا وإذا بها ترى ولدها مذبوعاً وسه مناشباً في رقمته اتقل لي يا مهد ظليت خالي يا مهد ظليت خالي وين طفلي يا مهد طفلي عبد الله طفلي عبد الله على صدري وين فرى نحر بسهر يا مهد وين رضيعي ذايب فادي عليه المهد جاوب رضيعي اجهل عدف بي شبق من صاب السهم رقبة أبو اليمة بيده ومن رآه حسين مذبوح افتجاع قلبه وبشاة هذا المحسن مصيفة عظيمة عفوا الرضيع مصيفة عظيمة لكن يريد يحشيلنا قضية يخاطب عمه المحسن يقولنا تعال شوفنا شلو انصرت يا محسن عاين أحوالي رضيع وأنذبح أطشان صارق ماطي أكفاني ومني سلبة والأكفاء يا محسين عاين أحوالي رضيع وأنذبح عطشان اكتشانك ماطي اكفاني ومني سلبة والاكفى يا محسين والله لو تعاين أم صوب حسين شي دي قل جف اللبان من صدري أرضع هالولد من وين لو عندي دمع والله لرضع من دموع العين ما رواني يا عمي غير السهم بالدماء بعد يا عمي ترضى يفطمني سهم يشوم في نحري وهنا في شفاف السجاد ما وصل سنه عمري يا عمي تحتمل تسمع اب حالي واشفع الدهر حملت مصاب يا عمي ما يتحمل انسان اجاوا المحسن اسمع الصدى يقول له يا عبد الله اذا لحسيا سمع امك ولا هثار انا امي انا ام اللي طم خدها انا ام اللي طم ولا تحرك علي الكرار هو اذا صدر امك يباس اسمع اذا صدر امك يباس بصدر امي نبض مسمار وذا مساضك صعب حملة مصابي شي بالرضعة آه وذا انت لمحت امك وبوك وجملة الاحباب انا ما شفت حتى امي يقول انا امي زهرة ما شفتها انا ما شفت حتى امي وقع راسي على الاعتاب وبعد ما جسمي تأشف ويضلوعها بالباب اصار بيك هويت من الرحم مجتون غصب من رفسة الخواء يقول يا عبد الله حاطتني مصايب تدمي الناظر أنا سمعت بدارنا هجمة وأنا بالعالم الآخر وأنا بالأرحمة سمعتم البتولة الصيح وقفوها على الساتر ولن الرفس في صدري ولليوم الصدر وجعان يطلح الونة طلح يستاهل أبو علي يستاهل هذا عزيز الزهرة لا تنسى المرضى لا تنسى الغرباء لا تنسى الأسارة المفخودين ادعوا للمؤمنين والمؤمنات ادعوا إلى الزمان بالفرج فلما نظر الحسين الى خلو المخيم من الرجال نادى من ذا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل فأتته زينب والجواد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيل فلمن تنادي والحمات على الثرى صرعى ومنهم لا يبل غليل ما في الخيام وقد تفانى اهلها الا نساء وله وعليل فتبادرت منه الدموع وقال يا اختاه صبرين فالمصاب جليلوا لا تشقي علي يا ولا تخمشي علي خدها اعلمي ان اهل الارض يموتون واهل الارض لا يبقون جدي وامي وابي خير مني ماتوا تعزي بعزاء الله لا يذهب النبحلك الشيطان يا زيانب يا زيانب أريد وصيك عادوا سمعشي هالوصية يا زيانب أريد وصيك لو شفت الشمر يمي يا زيانب أريد وصيك لو شفت الشمر يمي لا تلفين للحوم يا خيب خيمة اجتمي ليش يا با عبد الله يقول بالامثلث يضربوني وخر من ظهر ميموني وطيح على الأرض يختي وجدتي تجري دماها آجركم الله يا حينها نادى الحسين يا بنات علي وفاطم الممنى للوداع أقبلنا النساء من كل جانب تودع الحسين هذه تنادي إلى أين يا وليناه وأخرى إلى أين يا حماناه وادعى الحسين النساء قالت له الحوراء زينب أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك كشف لها عن صدره ونحره قبلها قبلته في صدره وشمته في نحره واتجهت ناحية الحجاز تسلم على مكسرة الأضلاع السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء يا مكسرة الأظلام نفذت الأمانة وأديت الوصية قال الحسن أي أمانة أو أي قالت اعلم لما دنت من أمنا الوفاة أوصتني شن الوصاية اسمعها اتقل للهي يا زينب والله مشتاقة أضمت شها بعد عمري لكن العدو الملعون بالعصر هشم صدري ما اقدر اضمش يا زينب عذري وعذري ما ثلك باليش يا زينب عيني وعذري من المسمار ما اقدر سولف لش بن المسمار يا زينب عندي وصيه اريد تسمعي زينب اليوم العاشر محرام عام واحد وسبعين ليه من عزم المظلوم من يطلع إلى الكفا يا زينب إذا عزم المظلوم قبلي قلبه نحراه لن قلبه بسهم يشوم يطلع من خرز ظهره وتالي الشمر يا زيانب بيتربع عليه صدره ايو والله وتالي الشمر يا زيانب بيتربع على صدره ويهبر من حرب السيف ورجلاته فحصد لو عار يا جانب سهم المثلث هو بالاصل مسماري اي والله ومن داري اشتشب النار اصلها من حرق داري اي والله وانت ومؤونه من ايدي خمارك وانت كفوفك خمارك وانا من بابي خماري وقايد لي على السجاد اصل قايد حامل جا أجركم الله يا شيعة الحسين صعد الحسين على صهوة الجواد تعلقت سكين بركابه أبا حسين امسح على راسيه كما يمسح على رؤوس اليتامة نزل من على ظهر جواده وجلس على الارض واجلسها وصار يمسح على رأسها وهو يقول سيطول بعدي يا سكينة من كل بكاء ذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسن وان صوتك لا تحرقي قلبي بدمعك ما دام من الروح في جث فإذا قتلت فاينت أولى بالله تأتي له يا خيرتين ودع الحسين العائلة صعد على صحوة جواديه ما ان خطى خطوة حتى تكسرت اعمدة الخيوم واذا بالنداء وان رايح ظلمة الدنيا علينا وان رايح ظلمة الدنيا علينا ظلمة الدنيا علينا, ظلمت الدنيا علينا, ظلمت الدنيا علينا ظلمة الدنيا علينا ظلمة الدنيا علينا هاجركم الله انحدر الحسين الى المعركة وقصد المشرعه فازع من عليها لترجل من على ضعر جواده واقترف غرف ادنىها من فمه واذا بالنداء حسين قتلت الزملماء وقد حتكت خيامك. رمل ما ابو الغيرة ابو الشيمة ابو الحميئة وجاء الى المخيمات وجدها سالمة فعزم على مجابهة القوم فقال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله اتجع نحو الجيش اقبلوا عليه يا الله اكثر فيهم القتل والقتال حتى ضجوا من كثرة ما قتل صاح ابن سعد ويحكم اتدروا لمن تقاتلون هذا ابن الانزع البطين هذا ابن قتال العرب افترقوا عليه من كل جانب افترقوا عليه من اربع فراق فرقة بالرماح والسيوف والعجارة والرماح يا الله دار العسكر والاحسن دار العسكر والاحسن ناس بالرماح ناس يا الله احتوشوه من كل جانب اكثروا فيه السعام والرماح حتى صار جسده كالقنفب اعياه نزف الدماء والضماء وقف ليستريح روحي في دور فبينما هو كذلك جاءه عجر ابو الحتوف وقع جبينه وحسينا سالت الدماء على وجهه رفع طرف ثوبه فبان بياد قلبه. يا الله يا رسول الله يا امير المؤمنين يا زهراء جاءه سحم المثلث ذو ثلاث سحوب وقع في قلبه وحسيناه وسيداه واماماه وضع يده تحت قلبي فامدلأت دمه خضب بها شيبته وقال هكذا علق الله وانا مخضب بدمي يا علي مد يديه الى صدره حاول انتزاع السحم ما استطاع مده الى قفاه وما استخرجه الا بثلثي كبدا سال الدم منه كالميزاب أعياء نزف الدماء والضماء صار يتماي الوهو على ظهر الجوال حتى سقط على حر وجهه نشبت السعام في جسده احتار الحسين ما يصنع جمع له وسادة من التراب وضع خده الايمن عليها والايسر تصهره الشمس بحرارتها واذا بالجواد يحمحب الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء جوادك مخزياه وعليه سرجك ملوية خرجنا من الخدور للشعور ناشرات وبالعويل صارخات وللشعور ناشرات وبعد العز مدللات وإلى مصرحك مبادرات فالفين الشمير جالسا على صدرك فابضا على شيبتك مابكينا الشيفه في نهر كل ما قطع عرق الناد الحسين واجد حتى قطع راس الحسين اجوري يا زهره وماجوري يا حدر علي ماجوري بالمصاب راح المحامي والولي ماجوري بالمصاب راح المحامي والولي اجوره يا زهره وماجور يا عدر علي اجوره يا من القفا والكون صار بزلزله شالهب علي قناته وما جوادي كربله شالهب علي قناته وما جوادي كعبة الاحزان فرت باليتامى ما وعله اعز الرأس من القفا والكون صار بزلزله شال هب على قناه او كعبة الاحزان طلعت باليتامى ما صيح ركني يا مصوني هل يتام هدته عز الراس من القفاوى الكون صار بزلزله شالهب علي قناة او ماجوادي كربله شالهب علي قناة او ماجوادي كربله كعبات الاحضان طلعت باليدى معوله اعز الراس حسين حسين لو قطعوا ارجلنا واليدين لو قطعوا لاتيك زهر كون لو قطعوا لو قطعوا ارجلنا <س> واليدين لو قطعوا ارجلنا واليدين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين لو قطعوا ارجلنا يا حسين قطعوا ارجلنا واليدي قطعوا سيدي يا حسين لو قطعوا ارجلنا عند ابو اليمه اللاله زينب عند ابو اليمه زينب توص صوتك صوتك زينب عند ابو اليمه اللاله زينب زينب بكره انا مذبوح قالها يا زينب بكره انا مذبوح والحرم والايتام عندك بخليها علي الليل عندك باليمه الليل زلم عندك باليمه زينب بكره انا مذبوح والحرم والايتام عندك بخليها والحرم والايتام بخليها الليل زلم زينب دي ود حسين يا زهره وماجوره يا حدر علي ماجوره يا زهره وماجوره يا يا زهره وماجوره يا حدر علي ماجوره يا زهره وماجوره يا حدر علي ماجوره بالمصاد ما يا زهره ما اجوره حيدر ما اجوره حيدر حيدر طحي انشان الفريق باب قلن روح ونيني اخلي ذكرى من قلبي وفي نورك من غير ايام من أنا غيتي وتناغي عشبيدي عايشة وياهاي منذيك ليا مش باع يا حسين بي Ghaimachne